فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون فهل أنتم